فضيلة الشيخ عطية صقر تطالعنا كثير من الأسماء التي قد تهين أصحابها مثل الجحش والبغل والفأر والقط وغير ذلك من الأسماء لعائلات شهيرة يأسف الإنسان لسماعها من آدميين فما الحكم في ذلك روى الترمذي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير لسم القبيح وروى أبو داود أنه سمع اسم حرب وغيره وسماه سلما وغير المتجع وسماه المنبعث وغير بني الزنيه وسماهم بني الرشدة وغير اسم الحباب بعبد الرحمن لأن الحباب اسم الشيطان والسبب في ذلك أن الأسماء تؤثر على من سمي بها نفسيا أو سلوكيا والله أعلم